وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما تكلمنا في المرات السابقة عن معنى الليبرالية وعن حقيقتها وعن في الفكر الليبرالي وتكلمنا عن أسباب دخول الفكر الليبرالي للبلاد الإسلامية واليوم نستكمل كلام إن شاء الله عن مظاهر الليبرالية في العالم الإسلامي. مظاهر الليبرالية في العالم الإسلامي. يعني المجالات أو الصور التي تظهر فيها الليبرالية في العالم الإسلامي. أولاً الليبرالية في الحكم والسياسة. الليبرالية في الحكم والسياسة. يتكلم عن ان السبب الرئيسي لدخول الليبرالية في الحكم والسياسة كان هو وجود نوع من الفساد في الدولة المسلمة دولة العثمانية الفساد ده كان على عدة مستويات في فساد منه اعتقادي تكلمنا عنه في المرات السابقة زي قضية الإرجاء والتصوف وغير ذلك وفي فساد آخر في الظلم والاعتساف ومصادرة حقوق الناس ومصادرة حق الأمة في تعيين الحاكم وعزله ومصادرة حق الأمة في المشاركة في بناء نهضتها ثالثا كان في نوع من الفساد في السلوك يتمثل في الإقبال على الدنيا والانهماك فيها وجعلها القضية الأولى، ويتبع ذلك بعض أنواع أخرى من الانحراف مثل الانحراف في قضية الولاء والبراء بدأنا خلاص بيسهل على بعض دولة عثمانية في بعض أماكنها أنها تقاتل أهل التوحيد زي من قتال الشيخ محمد عبد الرهاب وعادي جدا أنها تعمل حاجة اسمها امتيازات للدول الأجنبية يعني تقاتل أهل التوحيد وتدي امتيازات للدول الأجنبية في بلدك امتيازات للرعاعية الدول الأجنبية ان المثلا اللي تبع الإنجليز أو تبع الفرنسيين ده يسمو له امتيازات في طريقة التعامل في التقاضي بدأ يحدث أيضا بعض أنواع من الفساد في الحاه العامة زراعيا واقتصاديا وصناعيا في نوع من التخلف هذه كلها معطيات معطيط. كان معها في نفس الوقت خطاب ديني خطاب ديني غير مرضي شرعا خطاب ديني بيبرر للحكام الظلم والاعتساف خطاب ديني بيبرر للأمة القعود عن منابزة الحكام والإنكار عليهم خطاب ديني بيتكلم عن حظ الناس على عدم الانشغال بأمر الدنيا وعدم التطور وعدم السعي في ركب الحضارة الحديثة فكل ده ولد عند الناس في الخلافة العثمانية أو في الدولة العثمانية ان شعور من الخروج عن ربقة الدولة العثمانية والخروج عن ربقة الشرع واستيراد نظام آخر للتعامل و لتسيير الحياة هو ده باختصار اللي يقوله لنا هنا فبقول دخلت الليبرالية البلاد الإسلامية بشكل تدريجي وبدأ ذلك في أواخر عهد الدولة العثمانية التي كان لها دور كبير في المحافظة على دير الإسلام والحكم فيها بالشريعة الإسلامية في الجملة ولكن الدولة العثمانية رسخت للحراف العقدي من خلال تبني الارجاء والتصوف وأهملت الشورى المشاركة السياسية وهذا ما جعل المجتمع والدولة بحاجة مسة للإصلاح في نفس الوقت كان في صعود للدول الأوروبية وقيام حركات التحرر وقيام ثورات ضد النظوم الاستبدادية في أوروبا في هذه الأثناء بدأت المطالبة بالإصلاح في الدولة العثمانية ولكن عملية الإصلاح لم تتم بالأسلوب الصحيح، نما تمت باستيراد النظم الغربي. فبدأ أول حاجة ما يسمى بعهد التنظيمات. عهد التنظيمات ده أنه يبتدي إيه؟ دولة تعيد أو دولة إثنتها تعيد صياغة مؤسسات الدولة مرة أخرى، لكن على هيئة أو على وصف مما يحاكما يقع في أوروبا. في البداية كان محاولة الاقتباس ديه محاولة فقط للي للخروج من الكبوا اللي بتمر بها الدولة العثمانية مع بقاء الخطاب الإسلامي ومع بقاء الروح الإسلامية واضحة جدا جدا في كل حتى قوانين هذه المنظمات ومرجعيتها لكن مع الوقت بدأت هذه النظم تنحرف وتنجرف تجاه التجاه الليبرالي فبيقول وهذه التنظيرات لم تكن تطبيقا للمذهب الليبرالي لكنها تشير إلى بدايات التأثر بالغرب وتدل على بداية منهجية جديدة في التعامل مع منجزات الغرب السياسية والاجتماعية والثقافية. فقد كانت في بداية الأمر غير مقصودة ولكنها فيما بعد أصبحت فكرة واعية ومطلب ملح لدى أحزاب المعارضة الليبرالية كجمعية تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد الطرق. وتلقى دعما كبيرا من الدول الأوروبية الاستعماري أضف إلى ذلك التداخل الجغرافي والسكان ما بين الدول العثمانية وبين القرى الأوروبية لأن شطر من شرق أوروبا كان تحت حكم خلافة العثمانية هذه الظروف غيرها حولت الإصلاح من مجرد تنظيمات شكليه تحاكي النموذج الغربي إلى تغيير طريقة الحكم ليوافق الفكر الليبرالي عن وعي مقصود فقد كان منطلق الإصلاحات الأولى مع ما شابها من خلل منطلق إسلامي صرف بينما أصبح المنطلق مختلف تماما بعد أن استغل الليبراليون العثمانيون هذا المنفذ ليجعلوا من هذه التنظيمات نقطة تحول لتطبيق المبادئ الليبرالية في الحكم ويتكلم عن النقطة إن في كان فيه في بداية الأمر نوع من الغفلة والعفوية في تعامل السلطان العثمانيين مع هذه القضية، لكنهم بعدما بدأ يشعروا بخطورة هذا الأمر بدأوا يأخذوا إجراءات، لكن كان خلاص نفذ الـ السهم، نفذ السهم وطلع خلاص، وكما قال سبق السيف العزّ، خلاص السيف سبق. احنا اتفقنا ان نلغاء احنا هارجع تاني للتوصيف اللي احنا قلناه في الاول بسحرك كنت بتعمل تليفون هو التل... التوصيف كالقاتي فيه فساد من اهل الحكم وفيه فساد في بعض المعتقدات بس كل ده مازال داخل دايرة اسلامية وفيه خطاب ديني غير مرضي شرعا بيبرر للحاكم فساده وبيبرر للناس تخذلهم ويقعدهم عن مؤكبة ركب الحضارة أصل للناس مسألة ترك الأسباب بالأسباب ولمان في التصوف وفي خلل في قضية الولاء والبراء فهو لما سمح بوجود التنظيمات دي وسمح بأن التنظيمات دي تاخد حيز أشبه كده مثلا بلو إحنا قلنا إحنا هنسمح بإقيام حزب شيوعي مثلا أو إيه حزب والعيد العالم تعبانة سيبهم حزب بعد فترة هنفاجأ أن الحزب الشيوعي ده انقلب على كل السلطات الحاكمة وهو أقام دولة أو إحنا لقينا بعد فترة أن خطره بدأ فالعفوية او جده في حتة إنه ما كانش السلاطين العثمانيين عايزين يتبنوا المنهج الليبرالي دي, دي معنى كلمة العفوية لما هو حاول يقوم بعض الإصلاحات تحت ضغط الواقع وتحت ضغط ضغط الححب بعض المنظمات في النهاية اكتشفوا إن الأمر فيه سحب للبصات من تحت أقدامه برضو من الحاجات اللي, اللي بدأت لما شعروا بذلك بدأت إخد إجراءات وقائية بقى فعمل إيه؟ طبعا فصل او اقصى متحة باشا او عزلوا تماما وده كان ليه دور مفصلي في اسقاط او تفكيك الخلافة وعطل السلطان عبد الحميد العمل بالدستور وبعدين اوقف اجتماعات مجلس النواب العثماني وفي النهاية هم انقلبوا عليه وقيدوا احرقتوا وعزلوا السلطان العثماني عن الحكم وعملوا جميعا كده ترعشوا وقالوا الخلافة العثماني كل ده قبل سقوط الخلافة مثلا ب تقريباً عشرين سنة أو بخمستاشر سنة وبعدين في سنة 24 قضي على الخلاف لقد تعرفوش أن مصطفى كمال أتاتورك ما ظهرش أول ما ظهر على إن هو عدو للإسلام ولا إن هو عدو للدين ده تم عمل سيناريو كده طلع فيه مصطفى كمال أتاتورك إنه هو ده هيبقى الخليفة القادم أو قائد المسلمين المجدد اتعمل التمثيلية كده في اليونان في مكان اسمه سالونيك ومعركة دخل خضها الـ الـ كمال أتا كان ضابط وقاد معركة انهزم له فيها الإنجليز وبعدين بدأ بقى يهتفوا باسمه في الدنيا اللي هو إيه؟ ده القائد الجديد الإسلامي الفاتح وجدت أن أحمد شوقي لما ألف القصيدة بتاعته الله أكبر كان من الفتح من عجبي يا خالد الترك جدد ملك خالد العربي أكيد حضركم الفاكرين القصيدة دي دي في مين؟ خالد الترك ده مين بقى؟ مصطفى كمال أتترك ونادوا عليه وزيك يعني لما حصلت مشكلة حزب الله في سنة 2006 العلماء المستبصرين والدعاء أصحاب الفكرة العلمية انتبهوا هنعيد نفس المشكلة كمال مصطفى كمال أتترك مرة تانية ليه؟ لما خرجت مظاهرات هنا في مصر تقول ان حصل ما صار الله ده إيه صلاح الدين كان أفضل رد من الفضلاء زي الشيخ محمد اسماعيل وغيره هو لا يرضى أن يكون صلاح الدين أصلاً ولا هو يحتدم صلاح الدين فاحدين ده اللي قضى على المذهب الشيعي والفارطبي في مصر وأحل مكانه المذهب السني فطبعاً دي يعني ده نقطة في غاية الأهمية فبدأ ال إيه المؤامرة دي إن الأول يتعزل السلطان عبد الحميد عن مباشرة الحكم بزعم إن هو فاسد وإن هو لا يصلح لإدارة مثل هذه الدولة ويجي واحد تاني على إنه إسلامي ومجدد وقائد إسلام وبعدين خلاص بعد الحرب العالمية الأولى يعني خلصة 1918 بعدها بأربع أو خمس سنوات تم إلغاء الخلافة العثمانية تماما وإسقافها على يد كمان الترك وعمل الفظائع اللي حضرتكم شوفوا فطبعا مستحيل يكون هو كان في الأول كده وكده لا هو كان مساء في نوع نوع من الإيد نوع من لعب الأدوار وتمدل الأدوار والتمثيل هو ما هيقدر يصدم الشعب مرة واحدة كده قوله نحاول الخليفة العثماني عشان نحولها لدولة لا لكن في الأول يقول إحنا عايزين نحاول الخليفة العثماني عشان يجيب قائد مسلم ملهم هو اللي يستطيع أن يأخذ هذه الدول لكن بعد ما حصل الكلام ده تحولت, الخلافة، تحولت المعارضة او الجمعيات والتنظيمات اللي فصلها الخليفة العثماني بعد كده الى بؤرات معارضة في الدول الاوروبية في عاصمة الدول الاوروبية انتوش بلاحظين ان التاريخ بيعيد نفسه يعني احنا حاب نقرأ الكلام ده, ده م... بيعيد نفسه بالضبط اللي حصل إن المعارضة العراقية راحت عاشت فين في انجلترا في أمريكا والمعارضة الأفغانية راحت عاشت فين في انجلترا في أمريكا ولما دخلت أمريكا قامت جايبة الناس بتعمل معارضة جابت مرور الملك وجبت حمد كرزاي وترجحهم كان عايش برا وبعد كده جابوا البارادعي جابوهنا المرزوقي وموسى المرزوقي كان وبعد كده يرجع أكيد نوع من الـ يعني الـ التكرار من ال كده ولا في نوع من التكرار للأحداث التاريخي، في نوع من التكرار للأحداث التاريخي. برضو كان في نفس المرحلة دي بعض الدول الإسلامية، الولايات العثمانية زي مصر وغيرها كانت تتمتع بالحكم الذاتي، كانت تتمتع بالحكم الذاتي. يعني ما كانش لها للخلافة العثمانية عليها مباشرة كاملة، وإنما كان مباشرة شرفية فقط مباشرة شرفية فقط يعني كان في مصر ما خطوب الجمعة يدعو للسلطان وعسكر السلطان مع إن الدولة فش سلطان الدولة كان فيها مثلاً واحد اللي هو الملك ما كانش هو سلطان مع الملك ده مين؟ ملك ده كان الحسين كامل مرة وكان الفؤاد وكان قبل منه الف توفي الخدي وتوفي بعد منه يبقى الملك فاروق ولكن يدعو برضه كان يدعو للعسكر السلطان وللسلطان اللي هو المفروض من الخليفة العثماني. وعفكرة يا خوّنا ارتبط الناس إحنا إحنا الجيل اللي طلع بيكره حاجة اسمها خلافة. الخلافة دي كانت عند المسلمين حاجة زي الماء والهواء كده. يعني هل تعلم ان هو في دولة المماليك ودولة السلاجقة وإنكشافية كل الناس دي كانت تحرص على الخليفة حرص شديد. يعني دولة المماليك دي شوف حكمت كم قرن. ومع ذلك كانوا يحرصوا على ان الخليفة العباسي ده دالدرجة إنهم كانوا يجيبوا خليفة عباسي عنده 12 سنة. ويفضل أهم حاجة يبقى في حاجة اسمها خليفة 12 سنة في واحد عمل كتاب كان قال علي الشيخ بكر أبو زيد أحد علماء الإسلام يعني ألف كتاب في ذكر الأمراء والخلفاء الذين لم يبلغوا الحلو لحقدة لهم الكتاب بالصورة حاجة طبعا وكان يعينوا عليه نائب لأن شرعا ولازم يكون مكتمل فيعينوا عليه نائب أو وصي واصل كده يقوم بأمر الخلافة ب... لكن أنا عايز أقول لك ده بغض النظر عن مدى مشروعيته أنا عايزك تخت... تقتنع معايا كده وتتصور الشعور للشعب المسلم إيه التجاه كلمة خليفة كانوا شايفين إنهم بيستمدوا بقائهم من وجود حاجة اسمها الخلافة إحنا بتولينا لما طلعنا إن بناخد حاجة في التاريخ اسمها مساوئ الخلافة العثمانية وفي الفصل اللي بعد منها مباشرة اللي هو إيه مزايا الحملة الفرنسية. مش فاكرين كام ده في كتب التاريخ؟ كام ده خدناه في ثلاث مرات في ستة ابتداء، وفي تلت اعدادي، وفي تلت سنة واللي دخل ادبي خلو في تلت سنة. ثلاث مرات الطالب ياخد الحاجات دي. شوف كده اللي هي مساوئ الخلاف العثمانية اللي هو بقى وجود الممالك جبيت الضرائب وش نظام الفساد الولاء كامل اللي كان موجود في الكتب ده. مزايا الحملة الفرنسية التنقية عن الأسر الفرعونية. المكنة في الطباعة فك رموز حجر شامبليون فاكرين الكلام ده اكيد فتخيل انت تربيت على معنى ان الخلافة دي شيء قبيح شيء سيء فده طبعا يعني يعني انت بقى ما ديك تقرأ في الكلام ده مرة تانية فعلا تزرف الدمعات على على سقوط الخلافة يعني ها برضو انصح اخواني في كتاب للدكتور رجب استرجاني اسمه تاريخ الاسلام او التاريخ الاسلامي مجلدين اتنين مش كبير مجلدين اثنين وأسلوبه سهل جداً بادئ من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لحد سنة 2006 الف أو 2005 يديك نبزة مختصرة عن كل حاجة كده هو تقريباً إصدار مؤسسة إقرأ تقرأ مثلا سواء بقى في الكتاب ده او في كتاب الصلاة بتاع الدولة العثمانية او في اي كتاب من اللي بيتكلم عن تاريخ الدولة العثمانية وتقعد تعايش كده معه مع راحل السقوط واعلان سقوط الخلافة العثمانية وان ده ازاي الامر ده كان طعم نافذة في القلب قلب الامة المسلمة فده يعني امر في غاية الاهمية انك تدركه التاريخ بيكرر نفسه بقى وان شاء الله احنا هكام نهيجي معنا سبحان الله يعني بقدر الكتاب ده مصنف من فترة من اكثر من كان تقريباً 2009 او 2010 ماشي انا هكام إن نقولنا كانت 2000 وكان لا 2011 للتنخيص 2011 هو كان الكتاب نفسه 2010 ماشي ومع ذلك هتلاقيه بقى بيعرض لك بعض الايه بعض الامم انا شايف سيد محمد مش مش كده انا شا... شايف انا شايف بدأ بقى يظهر عندنا حاجة تانية مهدت لدخول الليبراليين حاجة مهمة جدا وهي ايه؟ المنهج التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية اللي برادين شو بقول لكوا سبحان الله العظيم التاريخ <تاريخ> التاريخ بيعيد نفسه يعني تولدت الدعوة كده إيه إني الكامل بالحضارة الغربية والقرار الحاسم بإحنا لابد أن ننقل هذه الحضارة عندنا لكن سنصيغها بصياغة مناسبة لعقول ولوعي ولإضراك أبناء ال الدولة المسلمة. بدأ الأمر ده عن طريق واحد زي من اللي انبهروا بال زي رفاعة التهطاو. رفاعة التهطاو ده إمام أزهري. ذهب في البعثات اللي كان بيرسلها الخديوي س... لا لا لا خلوس معيط و. ذهب لا ده كان من قبل إسماعيل كمان. محمد آه وذهب لفرنسا عشان يا أم المصلين يا أم البيع سال الفر المصرية الريحة لفرنسا. فهو هناك درس اللغة الفرنسية وقرأ الأدب الفرنسي والتاريخ الفرنسي قرأ بولتير وتأسيس الدولة والعقد الاجتماعي قرأ لمونتسكيو ضا قرأ لرصة الحالات دي كلها وده يعني أعجب جدا بالحضارة الفرنسية. وجيه هنا عمل حتى الكتب بتاعته هو تخليص الإبريز هو الذهب في تلخيص باريز وعمل بقى المرشد الأمين للبنات والبنين وبدأ ينقل هذا الكلام بس لما عنده من مع العلوم شرعية ولما عنده من ثقافة إسلامية استطاع أن يصوغ هذا الكلام صياغة مقبولة فصف نتيجي بأدلة يعني مثلا على سبيل المثال قال إحنا بإمكان بإمكاننا أن إحنا نفسر الشريعة الإسلامية تفسيرا يتفق مع حاجات العصر وظروفه الجديدة وقال أنه يجوز للمؤمن في ظروف معينة أنه يقبل تفسير الشريعة مستمدا من مذهب غير شرعي غير مذهبه يعني لو أنت أرجعتك الأحوال وضقت بك فإنت ساعتها هتعمل في هذه المسألة بمذهب مالك وتخالف المذهب الشافعي اللي أنت بتتبنى فقال لك عشان كده إحنا ممكن إيه نعمل ودي بقى دعوة خبيثة جدا وهي دي لب بمشكلة مجدد الوقت إن ده بيطلع لكش واحد يقول ما فيش إسلام ما يكونوا بيطلعوا يقولوا إيه؟ الإسلام ما بيعرضش اللي إحنا بنعمل بيدي فتوسعوا في هذا الإطار فيما بعد ليقول الليبراليين يقول الليبراليون أن الشريعة لها عدة تفسيرات فننتقي منها ما يناسب روح العصر دون ان يكون هناك ضوابط او معايير للتفسير المقبول وغير المقبول يعني احنا عايزين زي ما كان كده تسمع كلام البراد يعني إن انا ما انا مش خلاف انا مش مخالف للشريعة الاسلاميه كلام الاستاذ فهمي هو إيه دي كلام طارق البشري مش... هم الناس دي اقول لك احنا مش بنخالف الشريعه احنا عايزين بس انتوا فاهمين الشريعه غلط احنا فاهمينها فهم تاني معين طيب الفهم ده نعمل فيه ايه بقى ايه ضوابط الفهم المقبول والفهم المردود؟ وهيوصل معك في النهاية ان كل ده اسمه خلاف سائغ يلزمنا ان احنا نختار منه اللي يناسب العصر يعني كمان هو حكم على الخلاف بينه سائغ وحكم بقاعدة الترجيح ايه؟ اللي يناسب العصر فقط ففهمت يعني المنهج التوفيقي بين الإسلام والحضارة الغربية اللي يبقى هو بيقتنع جدا جدا بالحضارة ديت وبمبادئها وبأسوسها الفكريه والنظريه خلي بالك ما حدش يفتكر ان احنا فيه بيننا وبين التقنية الحديثة صدام يعني بيننا وبين صناعة الماكينات وتطوير الـ الـ الـ الكمبيوترات والحواسب وتطوير السلاح لا ما فيش بيننا وبين الامر ده صراع اصلا المشكله الصراع كله بيبقى مع ايه مع القواعد المنهجية ومع الاسس الفكريه اللي بيرتكز عليها نهضة التقنيه ديت التقنيه في حد زياده ما فيش حد يختلف عليه لكن انت عشان تقول انا هاخد الموضوع كل جملة واحدة زي ما كان يصرح بكده احمد لطف السيد لابد ان اخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في امعائهم حتى الالتهابات التي في رأيهم يعني حتى الامراض اللي عندهم لاخدهم حاجة طبعا في بلدها المهانة بدأ كان رفاعة طهطاوي أصبح رفع طهطاوي يشرح المفاهيم الليبرالية بمصطلحات ومفاهيم شرعية ويفسر الشريعة تفسيرا عصريا يتوافق مع الحضارة الغربية يعني مثلا يقول لك انت مفكر ان كلمة النظام العام اللي بيقولها روسو واللي بيقولها فولتير دي معناها ايه دي الإجماع ده هيبقى كلام محمد عبدو تصريحا بقى اه ده الإجماع اللي هو الإجماع الشرع انت تعرف مثلا كان يتكلم عن الديمقراطية دي ايه؟ دي الشوره اللي عندنا في ال... في الاسلام فبدأ يوصل لنوع اقول اخواتي اسمعوني ازاي ده كرامه ثبته دي <تصفيق> كان رحم الله بيتكلم تحت الناس اسمعوا الصوت ازاك الله خيط <تصفيق> طيب فالمنهج التوفيق دي زي بقول له حضرتك هو كان بيتكلم فيه رفع رفاعة طهطة من بعد منه محمد عبدو نفس المدرسة برضه وخرج منها قبل جم... قبل محمد عبدو كان في جمال الدين الافغاني جمال الدين الافغاني ده برضه قصة جمال الدين الافغاني ده برضو مش من افغانستان اصله من ايران شيعي واسمه جمال الدين ابن صفدر ابن صفدر وحاول ينتشر في الشرق الاسلامي او في منطقة الشرق بتاعتنا يعني الشرق الاوسط ديت اللي هي مصر والشام وغيرها وينوفي اكثر مرة كان صاحب نفس ثوري ويصدع بمعارضة الحكام في الوقت اللي كان فيه أصحاب الخطاب الديني اللي ممكن يكونوا منضبطين في جزء كبير من باقي كلامهم في باب السياسة كانوا عندهم خنوع وانبطاع وأنا عايزك دايماً تلاحظ أن يداك أو كتا وفوك نفخ أنت كنت السبب كصاحب مشروع إسلامي فإن أنت الناس أساءت الظن بالإسلام علماء الدين لما ما بيقوموش بالدور بتاحهم وإخوان دي مهمة جدا لازم نعرفها إحنا لقتنا نطلب العلم نطلب العلم نعرف ان مسألة طلب العلم دي مش ومش والمسألة مش مسألة حظوة وتحصيل منصب دي مسؤولية كبيرة جدا وإذ الله من يساقى الذين أوتوا الكتابة لتبينونه للناس ولا ترحمونه مسألة كبيرة انت الوقتي في مرحلة لو انت ما تكلمتش الكلمة الصح الناس بتصيء الظن في الإسلام ولذلك احنا ما نجي نتكلم في القضيليات وقد أحسن مؤلف الكتاب انك تعرض الجذور او الاسباب الحقيقية اللي بتأدي كل مرة لترويج الأفكار الهدامة في وسط مجتمع مسلم جزء منها عدم قيام أئمة الدين والعلماء بدورهم المطلوب منهم شرعا فلما يطلع واحد تاني بقى لابس العمامة له لحية وبيتكلم بكلام أهل العلم اللي كان جمال الدين أفغان وبليخ جدا وكان أديب ويصدع بالإنكر على الحكام ويصدع بالمعارضة فيبتدي هيجذب الشباب سيجذب جمهور الأحرار في حالة وجود نبرة ونعرة بالجمود والتقليد وعدم فاتحها بالتجديد والاجتهاد ومجموعة عوامل كده هتجعل أن الريادة الدينية عند مين؟ عند الأفغاني ويأخذها من بعد منه ويتسلمها محمد عبده؟ والكلام عن محمد عبده؟ الإمام محمد عبده؟ لازم هتلاقي دايما في وجهتين نظر كده يتكلمون عن الإيمان محمد عبده وجهة النظر الأولى اللي هي بقى بأنه هو إمام ومجدد وأنه هو أحيا شباب الإسلام مرة أخرى ورد على الشبهات والكلام ده جماعة ما كانش غلط اللي هيقرأ فعلا كان اقرأ مثلا لمحمد رشيد رضا عليه رحمة الله الشيخ محمد رشيد رضا لما كان بيتكلم بقى في تفسير المنارو المنار مجلة المنارو عن ينقل تفسير الإيمان محمد عبده والكلام ده فعلا كان واضح أن محمد عبده مهموم بقضية الإصلاح وعايز يصلح لكنه كان بيصلح من المنظور التوافقي ده فهو كان بينصب نفسه أن يرد على العلمانية اللي هي ضد كلمة إسلام علمانية اسم علمانية ضد اسم إسلام اسم صليبية ضد اسم إسلام كده لكن إيه بقى الإسلام اللي هو بيدافع عنه اللي هو أحيان كتير جدا كان يميعه ويذهب الحدود الفاصلة في أحكامه ويعطي أحكام غير منضبطة فبالتالي انت عندك وجهتين اللي هيبص من النظرة الكلام التفصيلي لمحمد عبده والأثر السيء بتاعه في الأمة وفي المجتمع يقول ده كان يهدم في الدين وده حق وكان أحد أسباب لهدم الدين واللي يبص من النحية التانية النظرة اللي قام بها محمد عبد وقام بقى ونفية من مصر أخرج من مصر ونفية إلى الشام وكان له نفس معارض وقال كان يسير على خطة جابت لنا اسغان لكن في المقابل كان بيحضر صالون نزلي فاضل مالك نزلي وهو يعتبر الواضع الحقيقي الكلام ده اللي قايله مين اللي هو محمد عبد الصغير عارفين من محمد عبد الصغير لا اللي يقولها ده ممكن ممكن يديله جنيه المسابقة دي مشروعة لا لا الحين معاصر يا جماعه محمد عمارة الدكتور محمد عمارة شو هو محمد عمارة اللي أحيط رسم محمد عبده في الفترة اللي فاتت دي؟ وحقق رسائل الإمام محمد عبده خرجها كلها للضوء. فمحمد عمار قال كده قال يعد من الوضع الرئيسي لكتاب تحرير المرأة هو محمد عبده. وقاسم أمين تأثر بيه بشدة. ال المفاجأة إن قسم أمين ده ألف كتاب بيرد فيه على اللورد الورد أو السر سر ذر اللي كان ألف كتاب بيطعم فيه في المرأة المسلمة وبينتقب فيه حجابها وقالف في كتاب يرد عليه وقبل وبعد... ما يقالف الكتب بتاعته دي تقريبا بأربع سنوات أو خمس سنوات لما راح فرنسا بقى وبدأ حتى في الكتاب اللي بيرد فيه على الدراكارد أو على مرء فهمي مش فاكر بلغ كلام بقى فهم منه كده انه بيعرض بمزلي فاضل، فحصلت وشاية كده والمهم لحد ما محمد عبدو أقنعه أن يجي يحضر الصدون بتاع الأميرة نظلي فاضل وأن يقدم لها الاعتذار وأنه ما كانش أصدق نظلي فاضل امرأة متمردة على الحجاب وعلى تعليم الشريعة وذكر الدكتور محمد اسماعيل في كتاب معركة الصفور والحجاب أنها تنصرت وتزوجت برجل نصراني تنصرت وتزوجت برجل نصراني أمريكي فالشاهد من الكلام أن الإمام محمد عبدو هتجد وجهتين أنا بس أريد أن أعرف المعلومة دي. الإمام محمد عبدو هتجد وجهتين بيتكلمه عن شخصيته وجهة بتقول أنه هو مصلح وهو جدة شباب الدين ووجهة تانية بتقول أنه هو أحد عوامل الهدم لهذا الدين بل هو اللي سوّغ هدم قضايا كبرى في الدين فالنقطة ديت بدأت إيه؟ من المنطلق ده بدأ محمد عبدو يتكلم وبدأ في ناس تتابعه اسمع بقى تحليل واحد مش مسلم خالص اسمه البرت حراني بيقول لقد نوى محمد عبدو إقامة جدار ضد العلمانية فإذا به في الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل المواقع واحدا بعد الآخر وليس من المصادفة ده كلام البرت حوارن ته الحد هنا بقى. وليس من المصادفة أن يستخد يستخدم معتقداته فريق من أتباعه في سبيل إقامة العلمانية الكاملة. يبقى إحنا نخلص في النهاية إن محمد عدو أسهم في هدم الدين بحسن قصد أو بسوء قصد مش دي يعني مش هنشغل بالنا الخلاف مش إنه هو أصر في هدم الدين ولا لا دي بسالة واقعية حقيقة وما زالت أراول الآن تستغل كلامه عن الحجاب. كلامه عن الختان كلامه عن الاختلاط كلامه عن الدولة الإسلامية ما منهاش نظام للحكم كلام عن فتح باب التجديد والاجتهاد على مصراعيه بصورة غير منضبع يعني أي حد يتكلم في الدين كلام في كل الحاجات ديت ما زال هو التكئ اللي يتكئ عليه أبسط حاجة بلا الفضل لما قال الكلام بتاعه اللي تكلم فيه عن مؤسس شركة أبل ما كنتوش لما مات وقال الكلام القبيح بتاعه ان ايه من اللي قال ان ربنا خلق ملايئ مليارات البشر عشان يجوا في يوم القيامة يلعبوا دور الكومبارس في مشهد النهاية والمسلمين اللي واحدهم اللي يخد شجنة وقال الكلام قبيح جدا كلام يعني ينقض عقد الايمان لما حاب بلا الفضل يتكلم وينظر للكلام اللي عمله ده جاب الكلام منين جاب كلام لمحمد عبده جاب كلام لمحمد عبده الهجمة اللي فاتت دي وكلام الناس اللي كانت بتهجيموا على النقاب جابوا الكلام بتاعهم منين تأصلهم في مسألة الحجاب وانه هو عادة والكلام جابوا منين جابوا الكلام محمد عبدالله كلام في حكاية الإخطالات القضايا الشائكة كلها التنظير الأصيل ليها كلام محمد عبدالله فهو بقى بنقول سواء هو قصد ذلك او لم يقصد بحسن قصد او بسوء قصد هو أثر تأثيرا سلبيا وكان عامل من عوامل الهدم في الحياة الاسلامية يقول من النحية الشخصية لم تكن أراء محمد عبده في الجانب السياسي والاقتصادي ذات بعد لبرالي وإنما كان يدعو إلى المستبد العادل على الأقل في المرحلة التي تحياها مصر في وقته يعني لكن المنهج التوفيقي الذي اتبعه محمد عبده وتلاميذه جعلهم الله يستوردون النظم الغربية والمفاهيم اللبرالية دون شعور بمنافاتها للإسلام فالديمقراطية عندهم هي الشورى والرأي العام والإجماع وهذا ما جعل قاسم أمينيو أصل لصفور المرأة وخروجها في كتابه تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة واستغل كرومر هذا الاتجاه ليقوم بترسيخ الليبرالية في الدولة الجديدة التي يقوم الاحتلال ببنائها وصرح كده ان المسلم الذي لا يتخلق بالأخلاق الأوروبية ليس جديرا بأن يكون حاكما على مصر جان بقى ظهر عامل أخرى من عوامل الهدم اللي هو الشيخ علي عبد الرازق أحد شيوخ الأزهر اللي ألف الكتاب بتاعه للإسلام وأصول الحكم وكلام قوي جداً إن الكتاب ده منسوب له يعني لا مش هو اللي مألفه مش منسوب له هو إمتح له واللي ألفه في الأصل كان مستشرق يهودي اسمه مورجيليوس واللي فيه عن إن الإسلام دين فقط وليس دولة وقال كده إن النبي محمد لم يكن ملكا ولم يكن حاكما لدولة وإنما أتى بشعائر دينية وكلام من هذا القبيل واجتمعت اللجنة للأزهر لجنة البر العلماء وقاموا بسحب العالمية منه وطردوه من الأزهر ومنعوه من ممارسة دوره وانعقد في الوقت ذلك البرلمان واجنس النواب وقامت عليه الدنيا كلها وسحب كتاب الإسلام واصول الحكم ده من النائم من, من, من الأسواق وخرج عليه ردود قوية جدا كان من أقوها ومن أفضلها الكتاب الشيخ محمد الخضر حسين اللي هو التونسي اللي هو كان شيخ الأزهر ورد على كتاب الإسلام واصول الحكم رد علمي بعيد عن الإثارة وبعيد عن التقذف بالتهم والسباب رد عليه تقريبا على كل فقرة من فقراته لكن ما زال برضو كتاب الإسلام وأصول الحق هو المعين اللي بيتكلم فيه اللي عايز يتكلم عن إن الإسلام دين فقط وإن إحنا يحكم البلاد بأي نظام يتوافق عليه أبناء ف هذه المدرسة تعتبر عند الناس من العلماء والشيوخ الشرعيين وسوغ هؤلاء الأفكار الليبرالية وأعطوها لباسا إسلاميا وتبريرا شرعيا وتوسع الليبراليون بعد ذلك إلى مستوى العداء الصريح للإسلام ولا شك أن أولئك الشيوخ لم يكونوا يريدون الوصول لهذه الدرجة ولكن وفروا البوابة والمدخل لها هنقول لا مش هنقول ولا شك ولا حاجة هنقول المسألة فيها شك لكن احنا لا نقطع بذلك هل هم أرادوا هدم الدين فعلاً وقصدوا ذلك ولا هم أفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح الله أعلم الله أعلم عاصل جمال الدين الأفغاني خلصانا أنا أقولك حاجة أنت لو قرأت بعض رسائل محمد عبد عبدالجمال الدين الأفغاني هكشعر بدنك لما يكتب له كده وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يعني. لما في كتاب بينقد المدرسة العقليه اللي جاب فيها كلام جمال الدين الأفغاني محمد عبده ناقل عن بعض المعاصرين وقعد معه وقعد علىهم المغرب والعشاء من صل الله يعني كلام كتير أنا عشان اقول لحضرتك كلمة ولا شك لا في شك بس مش عايز اصحى لكل نقطة بنعد عليها نعم فيها بحث المقام هيطول بينا يبقى ما كناش جبنا كتاب مختص لكن هو فعلا فيها شك ايوه فيها شك قوي جدا راجع بقى كلام سليمان الخراشي وعن محمد عبده وكلام محمد حسين في الاتجاهات الوطنيه كل الكلام بقى ده و الكلام بتاعه هتلاقي كلام مصطفى صبري برضه الموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين او بالجملة البحث عن سيرة محمد عبده والغريب ان انت حتى لو جبت اقوال مؤيديه زي الدكتور محمد عمار او غيره الكتاب اللي, هو اللي بتبقى طبعا في والكلام ده اللي هو الشخصات اللي عمل لها تراجم كده مش هتلاقي الكلام مختلف يعني حتى مؤيدي محمد عبده بأسهوة كله هو الحدث واحد الحدث واحد والكلام اللي هو ما نقول عن محمد عبد واحد بس في واحد هيقرأه بالنظارة دي وواحد هيقرأه بالنظارة التالي فإحنا بس نتحفظ على عبارة انهما لا شك لم يكونوا يريدوا الوصول لهذه الدرجة الله أعلم اللي جي بعد التنظيمات حاجة اسمها جمعيات والأحزاب السياسية جاءت حاجة اسمها جمعية الاتحاد والترقي لما كان الأول المعارضة أو تتبنى الفكرة الليبرانية في أوروبا حزب صغير تعمل حاجة اسمها جمعية تركيا الفتاك لكن لما الحركة دي تنامت وبدأ يدخل فيها بعض العسكريين ويدخل فيها ناس لها وزن تعمل حاجة اسمها جمعية الاتحاد والترقي والناس دي بدأت تناوئ الخلافة العثمانية من خارج الدولة وعملوا في لندن مجلة باسم حريت وجونوا بقى جمعيات وغيرها وبدأت تناوئ الخلافة العثمانية إلى أدت في النهاية إلى إسقاطها التختلفت التوجهات الفكرية الأتباع هذه الجمعية شو بقى كأنه لوقته هو هيتكلم عن 6 إبريل اسمع بعد كلام ده كده أهو ستة إبريل حركة إيه حركة سياسية ليس لها مرجعية فكرية محددة صح ولكن إحنا بدينا تبادش مرجعية فكرية محددة إحنا بيجمعلنا كلنا إن إحنا عايزين إيه شوف بقى اللي بيقولهم ما عايزينهم بيقول هو اختلفت التوجهات الفكرية الأتباع هذه الجمعية غير انه متفقوا على الليبرالية بمعناها العام الذي يقتضي واحد الحرية المطلقة اثنين عدم التقيد بالإسلام. ثلاثة قيام حكومة دستورية مثل الحكومات الغربية المعتمدة على قانون مدني ليس له صلة بالدين. وبهذا تعد هذه الجمعية أول حركة ليبرالية منظمة في البلاد الإسلامية. ومن خلال هذه الحركة تم التحول من الحكم بالشريعة الإسلامية إلى الحكم بالطاغوت والتشريع غير أنزله. عرفتم التاريخ نفسه؟ بالضبط. المطالب بتاعتنا احنا مش مشكلة يبقى فوصلنا مسلمين او نصارى فسطنا شيوعيين او احنا في النهاية عايزين الحرية المطلقة عدم التقيد بالشريعة الإسلامية، اقامة دولة قومية على غرار الدول الحديثة ليس الدين اصلا فيها مش نيفر بعد كده اي حاجة. كان الاستمار الخبيثة والقبيحة اللي خرجت نكدا من جمعية الاتحاد التراقي اول حاجة اسقاط الدولة العثمانية والغاء الخلافة وتعطيل حكم الشريعة اثنين محاربة الاسلام وعقيدته وشريعته وأدابه وحضاراته والانخلاع منهم ده, ده بقى الوجه الحقيقي الأمر. يعني نقول عزل الحرية المطلقة بشرط لا تأتي بحرية المسلمين. يعني هم دلوقتي الناس كلها بتنادي بالحرية وبنادي بتطهير وزارة الداخلية. لما يجي الضباط يعلنوا عن حريتهم في إعفاء اللحية تؤبل الدنيا متعوت عودش. ويتكلم الكتاب الليبراليين، ويتكلم الإعلام الليبرالي، ويتكلم الوزراء. كل الناس تتكلم عليهم إن مش وقت ودي تفاهم ودي خش. سبحان الله. بالأمس القريب من تتعرّى تماماً من, ثوب من ثياب اللبس أو من ملابس البشر ومن الحياء قبل ذلك تتعرّى تماماً ولما حد يتكلم يقول انتوا بتكبروا الموضوع ده ليه؟ وبتضخموا ليه؟ انتو فضيين ماركوش ما حاجة تشغلكم سيبوا اللي عايز يعمل حاجة يعملها ولما يجي زابط يقفل حياته ده تفاهى وتقوم الدنيا عليه وهاجمة شارثة ويحال الأمر إلى ضر الإفتاء وتطلع ضر الإفتاء ببيان مخزي وكلام غير منضبط شرعا ويتبنوا قول شذ أصوليا فإن الأمر في في الشريعة الأمر من الله عز وجل يفيد الإرشاد ولا يفيد لا الوجوب ولا الندب قول ده قول ساقط يعني أي حد هيخد أصول فقه بسأله أشياء محمد صلاح ده قول ساقط ما هوش قول أصلا يعتدي عنه يقول يا الإجابة يا النادب هو بقولك لا وقد يكون الأمر هنا للإرشاد والمسألة اللي دي مش من ثوابت الإسلام فيجب على المجندين أو ال الضباط إن هم يستجيبوا لوائح لواحح المؤسسة اللي بامتزموا فيها ما لم تخالف ثوابت الإسلام وطبعاً لما تيجي تتكلم هيقولك الله حي مش من ثوابت الإسلام ده فيه فريق بيقول الأمر لها إيه للإرشاد طيب إيه بع عاديز بثالث عملوها تنفيذ خطط اليهود والدول الصليبية تنفيذ خطة اليهود والدول الصليبية والتفريق بكثير من أجزاء الخلافة العثمانية يبقى ده كانت الخ استمر الخبيثة لحركة الاتحاد والطرد منها بقى من الحركات أيضا حزب الوحدة حزب الوحدة ده يعتبر امتداد لأول حزب الليبراليين في مصر أول حزب الليبراليين في مصر كان اسمه حزب الأمة جاء علوه عبر عن كبار رجال وملاك الدولة مع الفئة المثقفين اللي لهم اتجاه السياسي واجتماعي ليبرالي، فتلقحوا مع بعض كده واكونوا حزب الوزد وصدر الحزب ده الحزب اللي هو كان حزب الأمة صدر دي جريدة اسمها بجل اسمها الجريدة هي كده اسمها الجريدة كان رئيس تحريرها من أحمد نطف السيد وكان هو دي المنبر بتاع الليبراليين في مصر وكانت تعتبر أزهى عصرهم وكان بيقول لهم عايزينه وفي المرحلة اللي زي ديت بقى دعوا إلى دعا الحزب الى الوطنية الضيقة على أساس لا ديني ولهذا طلب أحمد في السيد من وراء هذه الثلة بإحياء الفرعونية وتعظيم التراث الفرعوني على أساس وطني كما دعوا الى اللهجة العمية في كتاب جميل جدا للدكتورة نفوسة زكريا كتاب اسمه معركة الدعوة العمية المعركة بين العمية والفصحة أو معركة الدعوة الى العمية رسالة ماجستير قال عنه كده الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله قال لزاما على كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب طبعا كتاب شيخ جدا وبيعرض لك بقى بصورة ممتعة وعلمية جدا اللي حصل من الفئدية ديت واللي حصل من الاحتلال في سبيل تحويل اللسان المصري إلى اللغة العامية اللسان المصري بقى الكتاب المصري للعامية كانوا عايزين يعملوا هنا يتلاقي حاجة اسمها اللغة العربية الفصحى ولاك إزاي الشعب يتكلم بلغة ويكتب بلغة تانية؟ فبقى مع مع بين بالعمية والفصحة كان كتاب جميل جداً وياريت الأخوة طلباً. ااا دا طبيعة الخانجي تقريباً. وقد طلب عبد العزيز فهمي ودي بقى برضو من الحاجات اللي تخليك تضحك حتى تموت من الضحك. تموت موت كمدان يعني كزما قل الموت كده. وكان في مصر من المضحكات ولكنه ضحك الكلب عبد العزيز فهمي أكيد حضراتكم تعرفوا إن في القاهرة في حاجة اسمها الترباية العزيز فهمي. وعبد العزيز فده شخص جدا، وحدش بيعرفينهم عبد العزيز فه. عبد العزيز فه ميا أخواني كان ماسك المجمع الـ مجمع اللغة العربية، وماسك مجمع اللغة العربية وبيقول إحنا عايزين نكتب الحروف العربية باللغة اللاتينية. يعني حاجة في غيت العجب. لا لا لا مصطفى فهمي مش عبد العزيز فهمي. على مصطفى فهمي ده كان عميل للإنجليز، بس عبد العزيز فهمي. عبد العزيز فهم ده مشكلة. يعني تخيل مثلا واحد في مجمع اللغة العربية او ماسك مجمع اللغة العربية ونادى بان تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية وكانوا عايزين يلغوا الحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة والشدة وغيرك ده يلغوها يعني عايز تكتب كلمة محمد تكتب ميم واو حالف كده يبقى مو حامد كده طب دي هي تكتب ايه يعني ايه يعني ايه يعني بقى القرآن ما هو أنت لو عندك القرآن والسنة وتراث المسلمين ده كله ده كله عبارة عن قصر منيف وله باب الباب بتاعه اللغة العربية لو أنت قفلت الباب ده بقفله ورميت مفتاحه خلاص ما حد يدخل الباب ده صح ما حد يعرف يدخل خلاص أنت قفلت على كده على على هذا التراث كله القرآن والسنة والتراث اللي هو الشرح بتاعه فكان بقى بالنادي وهو كان فيه ميادين كده للمعركة بين التر اللي برالي وتر الإسلام. الميادين دي ظهرت المعركة فين؟ في معركة السفر والحجاب دا كانوا واجه من واجه المعركة. ساحة من الساحات وتعت ال المشتعلة جدا. كنت بتلاقي دائما الصفين هما هما في كل التلات ساحات دول. في معركة السفر والحجاب في اللغة العربية والعمية. مودا باللغة العربية والعمية في الحكم في الحكم. تلات ساحات. رئيسية شهد فيها الصراع بين الليبراليين وبين الإسلاميين اللي احنا درسناها في السنوات العامة وفي كتب الأدب على قولنا يقول لك طيار القدماء والمحدثون فاكرينه النص بتاع طه حسين القدماء والمحدثون دولت بقى اللي كان وانتصر فيها في الأمر ده للطيار الحديث والحداثة وغير ذلك هو ده جماعة المعركة اللي من أول القرن الماضي اللي من أواخر بقى قرن التسعة عشر وبداية القرن العشرين. فبدأ يعني أحمد لطف السيد كان سنة 1911 في حرب طاحنة من إيطاليا على ليبيا المجاهد الفاذ عمر المختار عليه رحمة الله فبدأ الناس يدعو المشايخ والدعاء والعلماء الأصدر ويدعو المصريين أن يغيثوا الليبيين بالجهاد بالمال وبالسلاح وبالنفس انتصب أحمد لطف السيد عن طريق المجلة بتاعته كان اسمها الجريدة ديت وعن طريق كل المنابر اللي اتيحت ليه ان مصر للمصريين احناش جدعوا بليبيا ليبيا تندرب ليبيا تتحرق احناش دخل مصر للمصريين وكان يعرض بشدة فكرة الخلافة الإسلامية واقامة دولة اسلامية مع ان الغريب شوف احنا بيصدروا لنا فكرة الخلافة دي ازاي الخريج ال اللي مسيطر على الدول الصليبية والغربادية فكرة الخلافة بتا... حاجة الخلافة عندنا كده هي فكرة إيه المملكة الرومانية القديمة اللي هي الدولة الرومانية الدولة الرومانية اللي كانت مهيمنة ومسيطرة كده حصل بقى تفككت عبر الحروب والتواريخ والحاجز ذلك مازال عندهم الفكرة دي وثقافتهم بتميل دايما للاندماج. شوف اللي حصل في حكاية الولايات المتحدة الأم شو الدي ولايات متحدة شوف ولايات متحدة يعني في النهاية كيان قبل كده كان في اتحاد الكومن ويلث الكومنويلس الاتحاد الأوروبي في سقافة اجتماع عندهم سقافة نبقي ليهم حاجة هي هي يعني أنا بقول لك ايه بقرب لك المعنى أشبه بالخلافة عندنا كده الحضارة الأوروبية والجنس الأوروبي وما و... زالوا إلى الآن يستدعون الفكر القديم لفلسفتهم ليقولك انتو عايزين ترجعونا الوراء بيت سنة ماهل افكار دي بتبعثوها جزاعات مرة اخرى دي افكار اقدم الافكار بتاعتنا يعني افكار ارست وسقراط وغير كده الافكار دي مش قديمة وعزاك ليهم المحاهد بتاعتهم اللي بتنظرها وبتقصى الله وليهم الفلسفة بتاعهم المعاصرين اللي بيبعثوا هذا الكلام مرة اخرى المهم الشاهد من الكلام ان دا كان الحزب الوفد اللي ورث هذا الامر بدأ الحزب ده يكون له علاقة قوية جدا بالاحتلال الانجليزي وفي النهاية آآ لما آآ بدأ الاحتلال يطمئن تماما للحزب والتوجهاته سلم هو اللي يقيم الإيه؟ الحكومة سلم هو الدور في انه يقيم الحكومة وطبعا بالرغم انا أدعو حضركم قرأت كتاب الشيخ محمود شاكر، بس لش محمود شاكر أبو فهر بتاع مصر؟ لا محمود شاكر بتاع سوريا اللي هو صاحب كتاب التاريخ الاسلامي ليه كتاب موسوعة ضخمة اسمه التاريخ الاسلامي طبع دار السلام الجزء 13 ده جاي تاريخ مصر والسودان هو عم عمل التاريخ بطريقة جغرافية يعني أي منطقة جغرافية جبت التاريخ بتاعه تاريخ مصر تاريخ السودان تاريخ أفغانستان تاريخ تونس يبقى كل منطقة جاب لها تاريخ لوحده. هو بقى مجلد التلات عشر ده فيه تاريخ مصر والسودان نص أولاني الكتاب تاريخ مصر من سنة 1898 لحد سنة 1987 فمغطي المرحلة دي هتلاقي بقى اللي هي ما قبل مرحلة ما قبل الثورة والزاي بقى الحكومات وطبعا كان في حراك سياسي قوي جدا وكان يسمى بالعصر الذهبي للبرالية وللجيل الليبرالي اللي هم دخلوا فيه بالزخم الكامل عشان كده هم الان عندهم شعور بالايه؟ بالحسرة شعور بالحسرة انت الان في 2012 يعني بعد تقريبا مئة سنة من 1912 صح؟ بعد مئة سنة النقاب رجع وبصورة قوية جدا المساجد امتلقت بالشباب المطالبة بفكرة الحكم الاسلامي والاستعداد لاقامة الحكومة الاسلامية بعث علوم وعلوم وكتب الأوائل من السلف وغيرهم وعادت تدرسها وحقيقها مرة أخرى التفاعل مع مقطوعات الحايل الجديدة من خلال المنظور منظور الإسلامي اللي يسمون منظور المنظر السلفي على فكرة كلمة سلفي في في المنطقة في عند الناس دي بتشمل سلة كبيرة كده فيها كل من يوقر ويقدس التراث يعني كل اللي هيتعامل مع القرآن والسنة بإنهم مصدر ومرجعية دهل زي موس ألافه كتبالك الوحيد عندهم اللي هيبقى متحرر من اللي اللي يعمل زي بكان طلاح سن بيقول كده القرآن والسنة دول بالنسبة له نص زي أي نص ينقض زي ما أي نص ينقض ما تجاوزتش المرحلة ديت يبقى ما زلت انت عايش في قيد أو في قدسيه قدسية النصوص الإشتراعية بتاع ففي النهاية هي نقول العبارة بتاعته بس كده ان جعل الاحتلال صراع الأحزاب السياسية حول الدستور والحكومة النيابية لعبة وشغلا لهم عن جهاده وبناء الأمة بناء مستقلا صحيحا ثم سلم الحكم لجهة مأمونة بين قسين حزب الوامد من حيث تبنيها تصورات الفكر الغربي وهذا واضح في أفكار أتباع الحزب أبو الحكم بقى كلام محمود شاكر هيوضح لك إيه الصراعات اللي كانت بتحصل ما بين حزب الوفد وما بين الملك وما بين حزب الوفد وما بين الإخوان المسلمين والتغير الإسلام من جهة تانية الحراك اللي كان في الدولة في الوقت ده وازاي كل شوه يحصل برلمان ويتفض في برلمان قعد تسع ساعات أقصر برلمان في التاريخ انعقد وبعد تسع ساعات تم حل البرلمان اتعمل في خلال 13 سنة أو في خلال 20 سنة اتشكلت 36 حكومة بقولك التاريخ بإن نفسه شوف احنا في السنة اللي فاتت بس السنة 2011 تشكلت ثلاث حكومات أي والله يا أخوان اللي يقرأ الكلام ده هيعرف هي الأحداث بتعيد نفسها بالزبط فأنت عشان كده أنا أتمنى من إخواني يعني طوارة العلم يجعل ليه جزء من نموه العلمي في هذا الباب الإلمان بالواقع والأوقات اللي انت مع اشتهاج حاول تحصل اللي حصل فيها بالقراءة والمسألة مش هتيجي في يوم وليلة لان بعض اخوان ساعات يقرأ يقولك انا عايز احصل القصر اجيبها منين ايه الكتاب الوحيد اللي هيجيب لي للقصر ليش كتاب واحد كده هيلميلك كل الدنيا دي هو في ان انت يعني تعمل فولدر في المجلد كده او مجلد كده اسمه الاهتمام بالواقع واي معلومة في الجرنال تقرأها على النت حوار سمعته لقاء معين واحد جيه يكلمك كتاب قرأته ويتصنف انت المعلومات دي وتحطها في في الفولدر لكن قرارك الشرعي أو الحكم الشرعي على مسألة معينة لابد أنه ينبني على رؤية صحيحة للواقع وده كلام ابن القيب لألف إعلام موقعين أن المفتي لابد له من علمين علم بالواقع وعلم بالشرع يعني عشان تحكم أن يحرم تناول هذا السائل أولا لازم تبقى عارف حكم الشرع في الخمر ثانيا تبقى عارف أن اللي جوه الكباة دلوقتي خمرة عشان يبقى الحكم اللي أنت قلته مطبق للواقع. طيب لو قلتيه ده إيه ده قهوة أنا لو جيت على دي يحرم تناول الخمر. كان ذا كلام مزبوط. كوبات دي كوبات قهوة. أنا قلت يحرم تناول الخمر. كان مش مزبوط. الحكم صح. يحرمون تناول الخمر. لكن هل يحرمون تناول كوبات لا. لأن اللي فيها مش خمر دي. وصف الواقع بدقة عشان يبقى, يبقى في عندنا حكم شرق. صحيح. طبعا المفروض كنا نكمل نكمل قصة التحول الديمقراطي ومشروع الشرق الأوسط بس بصراحة دي عايز الجزء الوحدة عشان ما ك... ننسلوه هاش كده لإنها مهمة الأخي يسأل بقول لماذا لم يقوم علماء الدين أو علماء السلفية بدورهم في حث الناس على الجهاد ولماذا لم يتجلموا أصلا في قضايا الجهاد وهذا هو وقته ولذلك يتعرضوا لهذا الباب وهو الزروة وسنة من الإسلام والله هو هي دية أنا شايف ان هي يعني رؤية الأخ اللي بيسأل وإلا ف الزاي ما تكلمش عن الجهاد. العربات تكلمون عن الجهاد في كل مرحلة وفي كل عصر في دقوق والعلم بيدرسوه. لكن الكلام على الجهاد لابد يكون كلام شرعي منضبط وليس كلاما مرضيا لعواطف بعض المتحمسين. يا جماعة الجهاد زي الصلاة كده ليه شروط وأركان وواجبات صح؟ فالمسألة مش مجرد أي كلام يعني يعني فكلام العلماء عن الجهاد أنا مع حضرتك اللي فيه علماء تنزلوا عن القضية ديت أو آثروا السلامة وسكتوا لكن الأرض لم تخلو من أرض من قائم لله بحج علماء الدعوة والمشايخ تكلموا في الجهاد وكلام ده موجود أشرتوتهم وحضرتهم والكتب اللي شرحوها في هذه البيان موجودة والأبحاث اللي نظروها الموجودة وفتاويهم للشباب المجاهد اللي خرج وجاهد موجودة وفي ناس تشهد على مثل هذا الكلام وده على فكرة من يعني ما جاش فترة انقطعت فيها الامر اه قد يحدث بعض الاحيان ضعف في البيان قلة عدد اللي بيبينه وتعرضهم لضغوط شديدة لكن لم تخلو فضله عز وجل الدعوة من هذا الكلام اسمع مثلا لكل اللي يتكلم في قضية الجهاد على مدار القرن اللي فات واللي قبل منه هتجد تنظرات لعلماء موجودة وعلى فكرة ما كانش في مصر بس علماء كانوا في مصر كانت في ناس فيه منهم في تونس شوف مع الغربة الشديدة ديت وفي الجزائر وفي الشام وفي المملكة العربية السعودية اللي يعني دي كان من اكثر الناس اللي تتكلمت في موضوع الجهاد يعني ما بتعجب علماء ده عصر ما تتكلمش في الجهاد ازاي انت حراك يرجع كده بس لكتاب الدرع الستانية في فتاوى علماء ال دروس تنفي الفتاوى النجدية أو فتاوى علماء النجد المجلد 13 أو 14 وبكلفه عن باب الجهال وأحكام الردة الدوائر شوف بقى كمية الفتاوى والكتب اللي صُمّفت فيها رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن بعد له سألت كت موجودة لكن قد اعتريها بعض البعض من الحاجات اللي حصل فيها تشويه إعلامي إحنا لاتي مكان مثلا يجيب لك صورة الثائر يترحى لك في رواية مكتوبة أو رواية دي تتعامل مسلسل أو تتعمل فيلم صورة الثائر اللي كان بيعرضوها لنا احنا يشكلوا بها عقليتنا الثائر اللي هو عمل قوم الاحتلال الإنجليزي وعمره يقول عليه الاحتلال الصليبي أبداً الثائر اللي كان بيقاوم الاحتلال الإنجليز ده كان مين؟ كان لازم أشاب بالنهار بيروح يرمي قنابل ويطلع في المظاهرات ويتصاب وطول الليل بيسكر ويشرب الخمور ويعاقر الرقصات هي ودي صورة الثائر بقى فلان وفلان يعني احنا ننزل اسمعكم عن ذكر ال... اسماء الروايات ديت لكن ده اللي حصل فعلا ده الروايات اللي اتقالت اما كانوا يتكلموا عن القنال قولك ايه الفدائيين مش كده مش كانوا يقولك الفدائيين اللي بيحاربوا في القنال انتعبت من الفدائيين دولت دولت المجهدين المجهدين دي كتائب اللي كان اسسها حسن البان رحمه الله ومن معه ما كانش حسن البان الواحد برضه ودع الفكرة وكان كتائب عموم المسلمين اللي كانت خرجت للجهاد الشرعي ضد الإنجليز في القناة وضد اليهود في فلسطين حتى في نكبة فلسطين وغيره ما حدش بيسكر كلمة المجهدين أبدا ولا كلمة الجهاد ففي ده من نوع من التعتيم الإعلامي قد يكون ده من الحياة اللي تصاربت برضه كلام أخينا في السؤال إن هو ما حدش كان بيقول بجهاد لا العكس ده جهاد كان كتنظير وكواقع عمل، حتى في قلب السجون عبد الناصر فكر الجهاد تم تنظيره داخل السجون ما جاتش عليه مرحلة سيد قطب أعدم عليه رحمة الله سنة 64 أو 65 ليه؟ 65 أعدم سيد قطب ليه؟ ما هو كان بسبب التنظيم جهادي؟ سنة في السبع دهت سنة 73 أو 74 حدث تفاني العس كريم يعني عايز أقول لك مع إن ده كانت أفكار غلط فيها أفكار غلط كتير لكن عايز أقول لك إن المعنى كلمة الجهاد ما كانش بيختفي لكن يبقى في طرح في تنظير لكن الكلام بقى عنه بصوره منضبطه قد يكون الكلام عنه اقول لك والله احنا في المرحله ديت يسعنا مواسع النبي صلى الله عليه وسلم في مرحله مكه الكلام ده مش هيبقى مرضي لعواطف الناس مش هيبقى مرضى لعواطف واحد متحمس مش هيبقى مرضي اخواننا في الجامعه الاسلاميه واخونا في جامعه الجهاد لما خدوا في المرحله بتاعه 90 التسعين التسعينات وال80ات غيرش مقتنع بالكلام ده في النهايه ايه اللي حصل بعد 25 سنة شربت فيهم الأرض من دماء المسلمين وفقد أكثر من خمسين ألف شاب ظهرت شبابهم خلف القطبان ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رجع تانية عملة سنة سبعة وتسعين مبادرة وقف العنف اللي ردت الحكومة عليها ألفين واثنين دي كانت من جانب الجماعة الإسلامية وكتب المراجعات موجودة ثم سنة ألفين وسبعة اتعملت مبادرة الدكتور سيد إمام اللي هو كان أمير جامعة الجهاد قبل ذلك كان النائب بتاعه دكتور ايمان الظاهري وسيد امام المنظر هو ده اللي عامل كتاب العمدة في إعداد العدة كتاب ده اللي هو الدستور الجهادي وهو اللي عامل كتاب الجامع في طلب العلم الشريف تبدأ 1600 صفحة فيه تنظير للقضايا اللي عساها قضايا البرلمان وقضايا وكان فيه نفس تكفيرة عالي جدا هو اللي عمل الدكتور سيد امام الكتاب بتاع الوثيقة ترشيد الجهاد رد عليها الدكتور ايمان الظاهري في كتاب اسمه تبرئة أمة السيف. من ثم الخور والضعف تأبرئة أمة القلم والسيف من ثم الخور والضعف ويقول مظلي التبرئة رد عليه الدكتور سيد إيمان في كتاب ثالث سمه كتاب التعريق تعريق في الرد على التبرئة وطبعا حصل سجال بينهم غير محمود بالمرة تنابز وتراشق بالتهم في النهاية انت بتكلم في قضية الجهاد لكن بصورة قد تبدو لبعض الناس غير مرضية لعاطفتك لكن على سبيل المثال في الثمانينات الناس اللي كانت عايزه تطلع تجاهد في أفغانستان كان كل ناس بتحضوه على الجهاد كتير جدا من الشباب خرج الجهد في أفغانستان ليه؟ كان في الشروط الشرعية للتحقيق الجهاد كانت موجودة أمن الطريق فيه هناك فئة متحيزة فئة متمثلة فيه راية واضحة قبلك عدو الشيوعي بتقاتله لا, لا لا لا مش أمريكا بتفتح هي أمريكا ضغطت على الأنظمة فالانظمة شلت ايدها بغض النظر بس انا في النهاية باخد قرار شرعي القرار ده بابني على ايه؟ الشروط الشروط موجود او مش موجود كتاب الشيخ عبدالله عزام عليه رحمة الله المجاهل عبدالله عزام عليه رحمة الله كتاب اسمه ايات الرحمن في جهاد الافغان واخد عليه متين تقريز من علماء المملكة في طائرات وتنقل الناس انا معاك ان بعد كده الملوك والرؤساء بدلوا بس في النهاية انت بي... اللي عايز اقول له حضرتك لا لا بعديها بعد ما امريكا قفلت الباب صحيح بيقول لكن احنا عايزين نقول ان في النهاية العالم اللي بيتكلم في القضية الشرعية عنده شروط بيقول بيها مش من شروط الجدل استطاعه اتحداك لو فتحت كتاب المغني او كتب كتاب, أو كتاب الـ الـ روضه الطالبين للنووي او غيره هتلاقي فيه شروط لجاب مش, مش كده لازم شروط فلا لما الاقي الشرط موجود عندي فلازم هفتب بجوازه او بوجوبه لكن المشكله كلها في ايه ان في بعض الحالات ما بيكونش فيها شرط ما بيكونش فيها تحقيق الشروط ويكون فيها توفر الموانع ويكون المفاسد أقرأ أعلى وأرجح من المصالح وبعض الناس مصمم أن يأخذ فتوى تبيح له هذا الأمر الفتوى هنا تكون بالمنع زي ما النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة وربنا منعهم ألم ترى إلى الذين أقيل لهم كفوا أيديكم وأخيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مرحلة من المراحل كده ده اللي مطلوب عليهم كلام كفوا أيديكم ده اللي مطلوب عليهم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجونها الله في كده فاصفح عنهم وكل سلالة سوف تعلموا آيات الصفح والصبر والموادعة مش دي نزلت مرحلة من المراحل. فكلام ابن تيمية في الصارم المسلول بيقول ومن كان حاله يجبه حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فليعمل آيات الصبر والصفح والموادعة وأما من حاله يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مدينة كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم إيه فيه وجود دولة وفيه وجود جيش هذا يعمل بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في في المدينة. الشيخ محمد وصل أقول قولي هذا استركرول